قال يَا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ خَسِيرٍ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ إِنَّكُمْ لكم عذاب قريب فعقروها فقال سمتعوا في داركم ثلاثة ذَلِكَ ذلك وعد غير مكذوب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 وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَوَلُّوا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا ربهم أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فمَا لَ بِثَاءن ج أَ بِعجدٍ حَنيد فَلَمَّا رَأ أَدِيَهُم لَا تَصِلُوا إلَيهِنَكِ رَهُُب وَأَودَسَ مِنْهُْخِيفَ طَاالُ ل تَخَف إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ الْوُوْطِ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءَ IIS un